فإخواني الكرام مازلنا مع شرح هذه الأربعين النووية للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الذي أراد أن يظفر رحمه الله تعالى بالأجر العظيم فاختار هذا الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى فاختار مجموعة من الأحاديث أربعين وهي تزيد اثنين وأربعين حديثا اختار رحمه الله تعالى الأحاديث الجوامع الأحاديث الجوامع التي عليها قواعد تدور عليها قواعد عظيمة جدا في الآداب في الأخلاق في الأعمال الصالحة في العقيدة في الإيمان في غير ذلك فجمع رحمه الله تعالى في هذا المؤلف الصغير في حجمه لكن فائدته عظيمة جدا فائدته عظيمة جدا وانتقاها رحمه الله تعالى إما من الحديث الصحيحة أو من الأحاديث الحسنة أو من الأحاديث الحسنة ولذلك اعتنى العلماء رحمه الله تعالى بهذه بهذا الكتيب الصغير أو هذا المؤلف الصغير حجمه لكن فائدته عظيمة إخواني الكرام فالعلماء كانوا يعتنون من من, من أول عصر الإسلام بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة جمعوها رضي الله عنهم وحافظوها من النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا نقلوه وإمة الإسلام هكذا نقلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إلينا صحيحة نقية كما أراد الله جل وعلا سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل تكفل بأن يحفظ هذا الدين جل وعلا فلذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هناك أحاديث ما يسميها العلماء حديث الجوامع تجمع قواعد وأصول الدين عظيمة جدا وهذه الأحاديث كما اعتنى بها العلماء لعظيم فائدتها ولأهميتها فيجب علينا الكرام كراما نهتم بها كذلك وإذا كما قلنا اتفقنا مع الإخوان إن شاء الله في كل مرة معنا حديث فنحفظ الأحاديث سهل يسير وهكذا تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم إذا لم يشتغل بهذا في الدنيا متى يشتغل به متى يحفظ سنة النبي عليه الصلاة متى يحفظ الأحاديث متى يطبق ما جاء به نبينا عليه الصلاة فلا يكون هذا إلا بمعرفة ما قال صلى الله عليه وسلم وحتى نعلم ما قال عليه الصلاة فنحفظ ونراجع وكذلك نتدارس ونهتم بما بين العلماء رحمه الله تعالى ففي ذلك الخير العظيم اخواني الكرام والأجر العميم فالإمام النووي رحمه الله تعالى كان إماما عظيما رحمه الله تعالى متخصصا في مختلف العلوم متخصصا في مختلف العلوم فكان رحمه الله تعالى متخصص في الفقه في الحديث في اللغة العربية ولذلك جعل الله عز وجل لمؤلفات القبول عند الناس أربعين نووية رياض الصالحين كذلك له المجموع في شرح صحيح الإمام مسلم أحسن الشروحات رحمه الله تعالى وهذا كما قال العلماء لنيته الصالحة لنيته الصالحة فجعل الله عز وجل له القبول كثير من المبتدع ألفوا وألفوا وألفوا أينهم ما تعرف كتبهم ولا قامت لها قائمة لأن الله عز وجل ما شاء لها القبول عند الناس أما هذه الكتب وغير ذلك فتجد القبول عند كل الناس والإقبال عليها ولذلك يقبل عليها الصغير والكبير والمرأة وكل أحد من الناس فحري بنا اخواني كرام أن نعتني بهذه الأحاديث وكنا مع الحديث الثاني الأسبوع الماضي بدأنا في الحديث الثاني واليوم تتم إن شاء الله تعالى لأنه حديث طويل وهو حديث جبريل قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طل علينا رجل شديد بيض الثيام شديد سود الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتي إلى ركبتي وضع على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ان تشهد ان لا اله إلى الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاء تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل قال الصدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبي ورسلي واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره والشره قال الصدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أنت لي الامه ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعى الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم فهذا الحديث العظيم الذي جاء في بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان وشيء من أمارات الساعة حديث جبريل حديث عظيم جدا بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه ماذا الدين كله بين فيه الدين كله قلنا حري بنا نعتني به هذا الحديث ماذا قلنا يسميه العلماء أم أم السنة كما ان الفاتحه ام القران هذا الحديث ام السنه الفاتحه ام القران لماذا لانها جمعت كل ما جاء في القران من الاحكام الحلال والحرام من القصص من العقيده التوحيد الفاتحه جمعت كل ذلك لذلك سمى ام القران هذا الحديث يسمي العلماء بام السنه انا جمع كل شيء جمع هذا الحديث كل الدين وجاء في هذا الحديث ان الناس ليسوا سواء الناس ليسوا على حد سوى في الدين منهم المسلم ومنهم الذي أعلى درجة المؤمن ومنهم الذي أعلى درجة وهو المحسن فدائرة الإسلام دائرة واسعة جدا كل يدخل فيها كل من شهد أن لا الا الله وأن محمدا رسول الله يدخل في الدائرة دائرة الإيمان أضيق لذلك العلم يقول كل, مس... كل كل مؤمن فهو مسلم وليس العكس. كل مؤمن فهو مسلم وليس العكس. ليس كل مسلم مؤمن. وكل محسن فهو مؤمن وهو مسلم. هذه مرتبة عالية جدا. مرتبة عالية جدا. فمرتبة الإيمان مرتبة الإحسان غير مرتبة الإيمان غير مرتبة الإسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام بين هذه المراتب الثلاثه مراتب. بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض منها ما هو اوسع وبعضها اوسع من بعض فاذا مر معنا ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام هذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام من هو قلنا جبريل هذا الرجل هو جبريل فجاء على هيئه رجل هيئه رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا كم راه من مره مرتين راه مرتين صلى الله عليه وسلم في بضحاء مكه وليلة المعراج رااه مرتين لما نقول رااه مرتين يعني رااه على خلقته الحقيقيه كما خلقه الله عز وجل قال عليه الصلاه والسلام وله 600 جناح قد سد الفوق الافق قد سد الأفق رااه النبي عليه الصلاه والسلام مرتين صلى الله عليه وسلم والغالب كان يأتي جبريل على هيئة رجل على هيئه رجل كما مر معنا في الأسبوع الماضي في الأسبوع الماضي نعم وهذا حتى يعني لا, لا حتى لأن الناس لا يستطيعوا رؤية الملك على خلقه الملكية فكان يأتي في صورة رجل حتى لا ينفر الناس ويستوحش منه بل يأتي في صورة اعتادها الناس يجلسون معه ويسمعون ويتعلمون ويتعلمون نعم. وقلنا أنه لا يظهر على صوره الحقيقي لابن آدم إلا في موضعين موضع الأول عند الموت وكذلك عند العذاب فهنا يظهر فالانسان عند نزل به الموت يرى يرى الملائكه إذا تجد الإنسان بصره قد شخص وارتفع إلى العلام وينظر بعضهم ينظر عن يمينه وعن شماله لانه أصبح في عالم آخر لم يعد معنا لم يعد في هذا العالم دخل في عالم آخر عالم الآخرة خلاص خرج من هذه الدنيا لأن الدور ثلاث دار دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة هذه الدور الثلاث التي سننتقل منها دار الدنيا الإنسان كم سيعيش بها ستين سبعين النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمة ما بين الستين والسبعين والذي يتجاوز الاستثناء الذي يفوت هذا الاستثناء فقط قال وقليل من يتجاوز ذلك 90% وكذا هذا استثناء لكن غالب الناس يموتون بينها ثم في البرزخ القبر كم يعيش الإنسان كم سيعيش لا ندري من الناس من يعيش قرون وهو لازال في القبر من آدم إلى, إلى يومنا هذا كم عاش كم عاش هؤلاء الذين ماتوا سبحان الله يعني قرون لا تعد ولا تحصى لازال في قبورهم إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى فنحن في القبر لا ندري كم سنعيش المهم حياة إما نعيم وإما عذاب كما جاء في ذلك الخبر يقينا نؤمن بذلك والإيمان بالقبر من الإيمان باليوم الآخر ونؤمن بعذاب القبر وبنعيمه ليس كما نسأل الله السلام يرد ذلك الضلال هذا كله من الإيمان كما سيأتي معنا ثم لما سأله نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسر الإسلام بماده بالأركان بالأركان الخمسة بالأركان الخمسة سيأتي معنا الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر قال بني الإسلام على خمسة سيأتي معنا في ال... إن شاء الله الأسبوع المقبل فذكر أن الإسلام خمسة أركان فالإسلام يقوم على هذه الأسس على هذه الأركان لا بد منها لا يقوم الإنسان الإسلام إلا على هذه الأركان يعني بمنزلة الأساسات بمنزلة الأساسات هذا البناء إذا ما فيه أساس يسقط الإسلام ما فيه الأساسات يسقط كذلك ثم بقية الأعمال التي هي واجبة مستحبة, مستحبة. هذه مكملات مكملات للإسلام مكملات للإسلام لكن الإسلام إذا لم يبنى على هذا الأساس لا ينفع لا واجبات بعد ذلك ولا مستحبات ولا شيء لا ينفعه فالبناء إنما يقوم على أساس فهذا أساس الإسلام هذه الأركان الخمسة شهادة ان لا إله الا الله وش... ش... هذه الشهادة ركن واحد شهادة ان لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ركن واحد ليس بعض الإخوة يظنه ركنين هي ركن واحد شهادة ان لا إله إلى الله وأن محمدا رسول الله الجملة اسمية من فيه لا للنفي لنفي الجنس نعم وفيه كما قلنا خبر محذوف تقديره ماذا حق تقديره حق يعني لا معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل لا معبود حق إلا الله عز وجل هذا معناه لا نقول لا معبود إلا الله من الأخطاء الشائع عند الناس لا معبود إلا الله لان الالهه كثيره جدا اذا قلت لا معبود الا الله جعلت كل الالهه هي هي الله فاذا لا نقول لا معبود الا الله نقول لا معبود حق ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالله هو الحق سبحانه وتعالى فالالهه كثيره الله عز وجل قال افرائيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الله عز وجل فما اغنت عنهم الالهه فسمى الله الالهه لكن هل هي آلهة تعبد بحق أم تعبد بباطل؟ تعبد بباطل لأن الإله الحق والذي يعبد بحق هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فإذا هذا معناه معنى لا إله الا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. فشهادة لا إله الا الله كما عرف كذلك شيخ الإسلام شيخ محمد رحمه الله تعالى قال إفراد الله بالعباد في الأصول ثلاث مرات معنا. إفراد الله بالعبادة هذا يعني كل العبادة التي هي فعل من العبادة فعل من فعل الخلق من فعل الخالق العبادة فعل الخلق ليست فعل الخالق فإذا تدخل في أي توحيد توحيد الألوهية وإذا أردنا العبادة أردنا العبادة بأنها يعني أردنا من العبادة فعل العبد فنقول توحيد العبادة وايرا اذا اردنا بان المستحق للعباده هو الله نقول توحيد الالوهيه توحيد الالوهيه فهذا الفرق بينهم توحيد العباده وتوحيد الالوهيه كما تبي فتوحيد العباده اي افراغ الله بالعباده جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومماتي لمن لله رب العالمين فكل هذه العبادات لله عز وجل الركوع لمن لله السجود لمن لله الصلاه لمن لله عز وجل الصوم لمن لله الزكاة لمن الحج لمن كل العبادات التي تؤدي هي لله عز وجل الذبح لمن النذر لمن الاستعانة بمن الاستغاثة بمن الخوف والرجاء وهذه العبادات القلبية والمحبة وغير ذلك كلها لله عز وجل ومن صرف شيئا منها لغير الله فقد كفر واشرك فهذا معنى شهادة الله إلهة إلا الله فيشهد الإنسان يشهد أن لا إله إلى الله بمعنى يقر ويعترف يقر ويوقن ويعترف بأنه لا معبود حق إلا, إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى فلا كما قلنا نافي للجنس لا نافي الجنس وإله اسمها إله اسمها وكما قلنا الخبر مقدر تقديره بحق فيكون تقدير الكلام لا إله بحق لا اله معناها ان هذا نفي ولا اثبات لا اله نفي لا اله نفي الا الله اثبات الا الله اثبات يعني لا اله تنفي الآلهة اي ليس هناك آلهة ليس هناك آلهة وفليس الم يعني المرادنا في الآلهة ليس المرادنا في الاله الاله موجود وغير موجود موجود لكن المراد التي تعبد من دون الله عز وجل بباطل، بباطل. أنا لا تعبد بحق. لذا قلنا خبر في خبر محذوف تقديره بحق. لما نقول لما تقول لا إله الله ليس هناك آلها. يعني تعبد بحق، تعبد بحق. وإلى في آلها، لكنها لا تعبد بحق. هذا معنى كلام العلماء. فلأن في من الناس يعبدون الشمس القمر البقر حجارة الكواكب لغير ذلك. ف. لا إله معناها لا يعني لا لانه ليس هناك اله لا اله نفي الالهه عما سوى الله الا الله هذا نثبت الالوهيه لمن لله عز وجل والإله معناها المعبود الاله معناها المعبود هذا معنى الاله معناها المعبود اي لا معبود حق الا الله عز وجل سبحانه وتعالى وليس تقدير الخبر كما يقول لا اله موجود هذا نسأل الله العافيه ضلال كيف لا اله موجود هذا غير صحيح هل, هل الالهه موجوده ولا غير موجودة موجوده كثيره جدا كل كثير الناس يعلمون انه في الهه متفرقه لكن الذي عبد بحق هو الله جل وعلا فاذا اعترف وأقر اعترف وأقر واوقن بانه لا معبود حق الا طيب الذي يقول لا اله إلا الله علمتم معناه ولا لابد من النفي والإثبات مش تقول يعني كما بعض الطوائف المبتذعة فيجمعون في حلق ليذكرون الله عز وجل فإذا ذكر الله عز وجل قسموا هذه الكلمة العظيمة قلت. لا إله لا إله لا اله ثم إذا انتهوا بعد شوط كبير من لا إله يقول لك إلا الله إلا الله نسأل الله العافية إلا الله إلا الله فهل هذا هو معناها هكذا لا اله لا اله إلا الله إلا الله, إلا الله نسأل الله العافية فيقسمونها أما هذه الكلمه فتنطق كما هي لا اله الا الله ويقولون اننا نقسمها نقسمها حتى يعني نقسموها بنيه اننا يعني يقسم لا اله لا اله ينفون ال يعني يقول لا اله ثم يقول الا الله الا الله فيقال لهم لماذا لا تقول لا اله الا الله فقال ان خاف ان نقول لا اله الا الله ثم يموت الواحد عند قوله لا اله ويموت <تصفيق> نسال الله العافيه شوف كيف يتعاملون مع الله عز وجل نسال الله العافيه الانسان يحسن الظن بالله جل وعلا من كان مؤمن هل الله عز وجل يخذله هل الله يتركه الله اكبر من احسن الظن بالله عز وجل كان الله عز وجل عند عند ظنه انا عند ظن عبدي بي الله اكبر لما جاء الصحابي كان النبي يقسم غنائم فاحد من الصحابه لما اراد ان يعطيه النبي عليه الصلاه والسلام قال ما على هذا بايعته وانما بايعتك على ان يدخل السهم منها هنا ويخرج منها ها هنا ما قال ما اريد هذا الدنيا انا اريد ان اقاتل جاهد وفعلا لما استشهد في المعركه وجدوا ان السهم دخل في المكان الذي اشار اليه الله اكبر وهذا مصداق قوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم عن ربه انا عند أه أه يعني اشقى الله عز وجل يعني الله عز وجل إذا أحسن العبد الظن بالله عز وجل فالله جل وعلا عند ظن عبده به سبحانه وتعالى انت تتعامل مع الله تتعامل مع العباد العباد ربما يعني اليوم يحسن الظن بك قد يثي الظن بك وهكذا لكنك تتعامل مع الله عز وجل ليس مع البشر البشر تعتريهم أشياء الإنسان تعتريه أشياء قد يعتريه نقص قد يعتريه جهد قد يعتريه أمور كثيرة لكن الله عز وجل ما تعتري هذه الامور فلذلك لابد من احسان الظن بالله عز وجل سبحانه وتعالى فلا اله الا الله لا معبود حق الا الله عز وجل كذلك قال نبينا عليه الصلاه من كان اخر كلام من هذه الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه وقال عليه الصلاه والسلام من مات وهو يعلم مش مش تقول لا اله الا الله لانه في بلاد الاسلام الان كثير من الناس يقولون لا اله الا الله لكن هل يعلمون حقيقتها؟ هذا الذي الآن يقول لا إله إلا الله ثم يطوف بالضريح هل فعلا حقق لا إله إلا الله? هل حققه؟ ما حققه؟ كيف تقول لا معبود حق إلا الله وتطف بالضريح وتسأله الشفاعه وتذبح له وتنذر له وتدعو من دون الله؟ هذا ما حقق لا إله إلا الله هذا مشرك زماني مشرك زماننا يقولون لا إله إلا الله ويطوفون بالاضرحه كما يطوف الناس بالكعبة ويذبحون لغير الله ويستغيثون يقول يا, يا سيدي فلان يا علي يا حسن يا حسين يا سيدي عبد القادر وهكذا وهو يقول لا اله الا الله كفار قريش ما الفرق بينهم كفار قريش قالوها قالوها ما قالوها قالوا لا اله الا الله ما قالوها يعلمون ايش معنى لا اله لكن قالوا بان الله رازق خالق كذا لكن ما قالوا لا اله الا الله يعني علم معناها لو قالوا لا إلى الله ما كان في إشكال لانهم علموا معناها ما معناها قالها الله عز وجل لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء أبو جهل وجماعه من صناديد الكفر قال يا محمد اتركنا من هذا ماذا تريد قال ما أريد إلا كلمة قال نعطيك عشرة نعطيك عشرة عرب عرب يعرفون معنى الكلام فقال لما والله ما أريد إلا كلمة قال ما هي قال قولوا لا إله الا الله فهل أجابوا؟ علموا معناه ما قالوا قالوا أجعل الالهه اله واحد إن هذا لشيء عجاب علموا أن معنى لا اله الله أن تصرف العباد يجعل الله عز وجل الواحد الذي له هذه ما قالوها لكن لا لما تسالوهم ولان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون لا الله لكن لا اله الا الله ما قالوها علموا معناها ما قالوا ما معرض يقولوها عرب يعرفون معنى الكلام إذا قالوا لا اله الله معناها كل هذه الالهه باطله كلها لا, لا لن يعبدوها ولن يصرفوا لها العباد فهذا الفرق الآن في زماننا يقول لا إله إلا الله لكنه يطوف بالضريح يطوف بالولي يدعو غير الله ويستغيث تسقط نشق الكهر يا رسول الله ويقسم بغير الله ويقسم بالنبي ويقسم برأس الأم ورأس والطعام والأكل والشراب سبحان الله فهذه كلها إخواني الكرام تدل على أن الناس اليوم في زماننا هذا جهل كبير بمعنى لا إله إلا الله فإذا هذه الشهادة لا بد من الاعتراف وأن وال... توقن وتعترف وتقر تقر ب... بقلبك ناطقا بلسانك تقر بقلبك ناطقا بلسانك لأنك لو نطقت باللسان ولم تقر بالقلب فأنت تشابه من ها المنافقين تشابه المنافقين قالوا باللسان لا إله إلى الله لكن ما, ما قالوها بقلوبهم ما قالوها بقلوبهم فإذا لا يكفي لا يكفي اخواني الكرام نعم وأشهد أن محمد رسول الله كذلك أعترف وأقر أن محمدا رسول من الله جل وعلا أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة إلى الثقالين الجن والإنس فإذا لا بد من الإقرار برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا الذي لا يقر برساله النبي عليه الصلاه والسلام مسلم لكافر كافر كافر والذي يقر برساله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزعم بان هناك رسول بعد محمد مسلم لكافر كافر كمسلم كبوسيما الكذاب وسيما الكذاب قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد اني رسول مع محمد <تصفيق> الله اكبر مسيلم الكذاب وليومنا نقول كذاب شو ثبتت عليه نسال الله العافيه كذاب سمى نفسه رحمن اليمامه بقي له كذاب اليمام لان الرحمن لا تطلق الا على الله عز وجل صفه خاصه لله جل وعلا ما نقول لاحد رحمن نقول رحيم رحمن لا خاصه بالله عز وجل سبحانه وتعالى فلما سمى نفسه رحمن اليمامه ليومنا نقول كذاب كذاب اليمام شوف كما تدين تدان الله اكبر مسيلم الكذاب لماذا كفر لانه سوى بينه وبين من؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم فكفر بالله فكيف بمن سوى بينه وبين الله؟ ماذا يكون حكمه؟ أخطر ولا؟ هذا سوى بينه وبين النبي كفر فكيف الذي يقول يسوى بينه وبين الله جل وعلا؟ نسأل الله العافية قل انه يخلق ويرزق ويعطي ويستجيب وغير ذلك مما جعلوا في بعض الناس جعلوا لهم من صفات الألوهية سبحان الله هذا سوى, سوى نفسه مع الرسول كفر كميرزا تعرفون ذلك أحمد ميرزا الذي في قرن تسع عشر الذي خرج وادع النبوة وما كرمكم الله في الحمام مات في الحمام نسأل الله كيف تدعي الألوهية دع النبوة ثم ادع الألوهية بعد ذلك وما تسلط الله عز وجل عليه مرض مات في الحمام ما استطاع يخرج من الحمام حتى مات كيف انت اله وتصاب بالمرض وتصاف وتموت في الحمام وجدوا ميت في الحمام أعوذ بالله ادعى الألوهية تدرج هو تدرج حتى ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية بعد ذلك وليومنا هذا في جماعة هؤلاء الأحمدية ولهم مساجد عندهم نشاط كبير في أمريكا الشمالية في كل منطقة عندهم مسجد لازال كثير من المسلمين يذهبون او كثير من الناس ممن نسال الله العافيه يؤمن بهذا ويذهب ويصلب معهم وعندهم دورات وعندهم حفلات ولقاءات مصيبة عظيمة جدا لأن في ناس يريدون نشر هذا الضلال بين المسلمين يفسد عقيده الناس يعني تمويل عجيب عندهم مراكز ليست عندنا المساجد ليست عندنا عندهم سبحان الله ارى لهم مكان يعني في مونتريال مكان ايش اقول لك مركز كانه فندق مركز كانه فندق وفي العين تجد الصغير والكبير الكل يذهب ناس جهل كبير ان ذو ليسوا على الإسلام ليسوا مسلمين نسال الله لنا ولكم العافيه فاذا معنى شهادة أن محمد رسول الله تقر وتعترف أن محمد رسول من الله أرسله الله عز وجل الناس كافه نعم ف... فلا بد من الاعتراف اخواني الكرام ولا يكفي لا يكفي الانسان ان يتلفظ لا بد كما قلنا الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام لا يكفي ان تقول هذا رسول لا ي... لا ينفعك لا ينفعك عند الله عز وجل لأن الكفار علموا أن محمد رسول لكن ما نفعه المشركون علموا أنه رسول ما نفعه فلابد من الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا المشركون علموا يعترفون أبو جهل, هل أبو جهل كان, كان لا يعلم أن هذا رسول كان يعلم يقينا موقن بذلك قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فيعترفوا لكن منعهم الكبر كبر الذي منعهم ايضا اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم لكن جحدوا هذا ولم يعترفوا بألسنتهم الذين آتينه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه فإذا لا يكفي اخواني الكرام الاعتراف فقط باللسان أو تعلم أنه رسول بالقلب لكن لا تعترف بها ولا تقر ولا تذعن ولا تتبع هذا الرسول لا لا ينفعك عند الله جل وعلا لا ينفعك عند الله جل وعلا سبحانه وتعالى نعم طيب فهذه الشهادة إخوان الكرام فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هذا معنى التصديق طيب لو الواحد الآن هل هذه الشهادة لو واحد جاء دخل علينا المسجد الآن وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نحن ما نعرفه وكان كافر يعني رجل كافر دخل علينا الآن وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هل نقول أنت كذاب أو نشهد له بالإسلام ها؟ نشهد له بالإسلام ظاهرا باطنا بينه بين الله عز وجل نحن نشهد له بما سمعنا لأن نحن نشهد بالظاهر من أظهر لنا الإسلام نقول مسلم من أظهر لنا الكفر نقول كافر لكن ما نستطيع أن نحكم على تعرفون قصة اسامه بن زيد مع الرجل المشرك الذي قتله في الغزوه قتله في وفي في, في عراق وحرب وكذا والرجل هذا كان حريص على أن يقتل اسامه فعلى اسامه بالسيف كان مع المشركين فلما علا بالسيف الرجل قال لا إله إلا الله أسماء ماذا قال تأول يعني قال قال, قال خوفا من السيف فقتله فقتله, فقتله يعني قال هذا قال تعودا من القتل يعني الادله تدل على هذا الذي كانت عنده وتدل على انه كيف جاء بعض الروايات انهم قالوا قتل فلان وفلان من الصحابه سبحان الله رأوا قتل من الصحابه ناس في بعض الروايات ها المقتول ولما ارى عليه واراد ان يقتلوا قال لا اله الا الله فالنبي صلى الله عليه وسلم هل وافقه ام, أم لم يوافق لم يوافق عليه السلسله وجعل يردد قال أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله قال أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله قال له يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف خوفا من السيف والنبي يردد عليه وفي وقال قال أشققت على قلبي كيف تعلم كيف تف تف تف تف تف تف تفعل بلا إله إلا الله إن جاءت يوم القيام بالله عليكم هذا يقاتل واحد كافر مشرك ثم عند... لما أراد أن يقتله شهد الا إلى الله فكيف بالذي يقتل مسلم بين واضح من منذ ولادته إلى أن كبر ويقتل تقرب الله عز وجل ماذا نقول في هذا هل هذا, هذا, هذا, هذا كلام هذا هل هذا يوافق الشرع إذا قتل مشرك بعدما شهد الا الله النبي قال له أقتلته بعدما قال لا إلى الله فكيف بالذي يقتل, يقتل من يصلي ويصوم ويزكي ويحج يقتله ويستبيح دمه هذه دماء معصومه اين عقول هؤلاء الناس ماذا سيقولون لله عز وجل الامر خطير جدا نسال الله العافيه نسال الله العافيه الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا اكمل متعمدا فجزوا ماذا جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم نسال الله العافيه السلامه السلامه اخواني الكرام لما حصلت الفتنه في زمن الصحابة كثير من الصحابة كسروا سيوفهم واعتزلوا الفتن كسروا سيوفهم واعتزلوا الفتن واحد وإياك أن تدخل بقولك أو بفعلك أو بأي شيء في الدماء المعصومة دماء المسلمين إياك وأن تدخل فيها أبداً أبداً لأن لا يحل دم مريء مسلم إلا بإحداثله سيتمعن الحديث سو في الأربعين نقول معصومة الدم لا يحل دمه إلا بهذه الثلاثه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يرتد عند الإسلام والثيب الزاني نسأل الله العافية والنفس بالنفس هذه الثلاث فقط غير ذلك لا يحل لأحد أن يسفك دم مريء مسلم شوف الخوارج هؤلاء الذين الآن يقتلون المسلمين ويتقربون بقدي بل يدخل ويفجر مسجد بأجمعه يفجر مسجد نسأل الله العافية يقول هؤلاء كلهم كفار كيف حكمت عليهم مرتدين كيف حكمت عليهم يعني كما يقول الشيخ الباري التكفير بالكوم بالجملة كفر, كفر بالكوم لأن هذا هو التكفير أخطر شيء تكفير يبدأون بمن الحاكم ثم إذا كفروا الحاكم يكفرون كل الذي له علاقة مع الدولة كل حتى المعلم في المدرسة هذا كافر باللاعذار لماذا لأنه يساعد الطاغوت وهي شفت التكفير هذه اخطر المصائب على المسلمين التي دخلت عليهم هذه أعظم فتنة نسأل الله العافية ثم قال إقامة الصلاة المهم الشهادة هذه ها لم نوفيها حقها وإلا فالكلام عنها يطول ويطول ويطول لان شيء عظيم هذا أعظم شيء إخواني الكرام ان تموت وان تشهد لا اله الا الله, الله ان محمد رسول الله لابد ان تطبق ما جاءت به من المعان قال أن تقيم, أن, تقيم ان تقيم الصلاه ان تقيم الصلاه ان تقيم الصلاه ان يصليها في الوقت الذي حدده الله عز وجل اولا قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوتا فلا يخرج عن وقتها لان المقصود ان يصلي كما امره الله جل وعلا والله امرك ان تصلي الصلاه في وقتها بعد الاخوه عنده عادي جدا ان يصلي الصلاه بعد وقتها يصلي العصر مع وقت المغرب يصلي الفجر في وقت الظهر او بعد طلوع الشمس بدون عذر نتكلم ما نتكلم عن الذي له عذر نتكلم الذي ليس له عذر يصلي المغرب وقت العشاء ما عنده اشكال ابدا عنده عادي فإذا, قل... فاذا قلت له صلي الظهر مع صلي الظهر على الساعه مثلا العاشره صلي الصلاه قبل وقتها يقولك لا يا اخي لا لا يجوز لا يجوز تقول يصلي الظهر على... انت عندك شغل وعمل يا اخي صلي الظهر على الساعه العاشره لا يا اخي كيف صلي قبل الوقت لا يجوز وهل يجوز تصليها بعد الوقت هل يجوز تصليها بعد الوقت كما لا يجوز ان تصلي قبل الوقت لا, يجو... لا يجوز ان تصليها بعد الوقت ايش الفرق الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوته وقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن, عن... اي الاعمال احبوا الى الله قال الصلاه لوقتها الصلاه لوقتها الله اكبر أما من يتصرف ويصلي على هواه كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الذي هذا شرحه متى أراد ومتى قام من نومه أو فرغ من شغله فهذا الصلاة غير صحيحة لأنه لم يصلي الصلاه التي أمر الله بها وإنما صلى صلاة على حسب هواه وكما هو يريد هو بعضهم ما يصلي الأيام يجمع في ثلاث أيام ومراحة أيام وينسها أحيانا وهكذا نسأل الله لنا ولكم العافيه كذلك من إقامات الصلاة إخواني الكرام فإذا أولا تأتي بها ق تاتي بالصلاه قويمه ولا تكون الصلاه قويمه الا بالاتيان بماذا بشروطها وبأركانها وبواجباتها ولابد ولا بد كذلك من مكملاتها السنن حتى تكون اكمل مره معنا إن شاء الله احد الماضي صفه الصلاه سيأتي معنا كذلك هذا الاحد نبين تتمه للصفة الصلاه والاخطاء بيان للاخطاء اخطاء المصلين هذا الاحد باذن الله بعد صلاه العشاء نعم فاذا لا بد أن تؤديها كما أمرك الله عز وجل هذا معنى إقامة الصلاة كذلك الخشوع من إقامة الصلاة الخشوع فيها حضور القلب الذي يصلي بجسمه لكن قلبه غائب ليس في هذا العالم هذا ليس له من صلاة إلا ما عقل عقل منها وحضر قلبه فيها الله عز وجل اثنى على الذين يخشعون قال قد أفلح المؤمنون أي تحقق فلاحهم الذين هم في صلاتهم خاشعون قال تعالى وانها لكبيره الا على الخاشعين فاذا الصلاه قيل الا على الخاشعين ميسره يتلذذون بها فالخشوع اخواني كرام روح الصلاه صلاه بلا خشوع كجسد بلا روح وان كان قد صلى في الظاهر تعرفون قصه عروه بن الزبير لما ارادوني يقطعوا ها؟ رجله قال اتركوني اصلي واقطعوه جاؤوا له بالجزار جاؤوا له مكان يعني الطب هذا الموجود عندنا الجزار الذي عنده خبرة في قطعة جاءوا له بالجزار وجمع قال من هؤلاء قال يعني جزار مع ناس يمسكون قال ما, ما أحتاج قالوا ترحوني حتى أدخل في الصلاة جاءوا له بالمرقد الخمر ليشرب حتى ما يشعر قال قال لا, لا كيف قال آه يعني آه أقطع رجلي بشيء حرمه الله جل وعلا فدخل في الصلاة فقطعوها فلما وصلوا إلى العظم أهمي عليه سبحان الله ما ما أحس بشيء وهم يقطعون وهو يصلي الله أكبر أي, أي خشوع هذا أي خشوع شو من الرجل الآن الواحد مننا لما يصلي في زماننا كيف يكون يعني سبحان الله يعني بعض الإخوة تراه بمجرد ما يسلم السلام عليكم يقفز طول على طول مش الحائط هم شوية يا أخي اذكر ذكر الله عز وجل السلام عليكم ورحمه السلام عليكم استغفر الله استغفر الله الله من السلام ومنك السلام تبارك خشوع شوية انت خارج من صلاه يعني كيف سي كيف سي سيكون هذا الخشوع بمجرد يقفز فاذا بعدهم يخرج اصلا وما عنده شيء يقف بجانب المسجد يعني ما عنده هو ما عنده شيء المهم الشيطان ياتي يعني ما يشعر الا وقد قفز لان لماذا لانه ما كان في صلاه حقيقه ما كان في خشوع الشيطان عزه ولم يشعر اصلا ولا يدري لماذا قال لا كان الصحابه الواحد منهم كما نقل بحطوب كان جاء عن علي بن ابي طالب وغيرهم كانوا اذا خرجوا من الصلاه كان يعني كانهم راوا الموت كانهم راوا الموت وجه مصفر اعين حمراء يعني سبحان الله في حالة ليست كالحاله احنا في السلام ايه كيف يا اخي ويش كيف <تصفيق> حالك كل ما شفناك في مجرد ما سلم يعني ويسلم وعناق وغير ذلك فمع ذلك الخشوع لا تعلم انه ما كان يعني خاشع في صلاته فالخشوع الذي كان عند الصحابة رضي الله هو الذي عندنا سبحان الله فاذا الخشوع لا بد منه اخواني الكرام ومن اقامه الصلاة صلاة وفي المساجد مع الجماع فالجماع واجبه على الصحيح من أقوال العلماء على الاعيان الأشخاص فكل مسلم يقدر على حضور المسجد والصلاه مع الجماعي يجب عليه ذاك يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له إلا من عذر وهذا الذي ذهب ذهب الى هذا شيخ الإسلام بتيم والظاهريه على أن حضور الجماعه شرط لصحه الصلاه هذا يشد الأقوال في المساله هذه تصور ان شيخ الإسلام العالم الجهبذ المحقق الذي العلماء الان عال عليه رحمه الله يقول بان الجماعه شرط لصحه الصلاه يعني اذا لم تصلي جماعه بدون عذر صلاتك باطله باطل غير صحيح وذهب الى هذا الظاهريه الحديث الا اذا كان عذر مع ان يعني هذا اشد القوا الاقوال وقول الجمهور الذي يرون بالوجوب لكن تركه يؤثم هذا صح الاقوال صح علمائنا في زماننا رحمه الله وتعالى لكن مع هذا شوف الاقوال قول شيخ الاسلام بتيميه والظاهريه استدل وقال لا, لا صلاه له إلا من عذر لا صلاه له إلا من عذر ف... فلو كل واحد منا اخواني الكرام صلى في بيتي طيب الآن كل واحد اخ يقول والله اليوم غدا وكذا عندي شيء يوميا كل واحد منا صلى في بيتي من سيصلي في المسجد <تصفيق> ما, ما سيصلي في ما في يصلي المسجد هذا المسجد إخوان الكرام نعمة من الله جل وعلا الله, أكبر الله عز أمر بإقامتها سبحانه وتعالى قال في, في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له في بالغدو والأصال وصفه الله بإصرفاته سبحانه وتعالى والله عز وجل سمها مساجد سبحانه وتعالى مواضع للسجود والركوع فنعمة من الله عز وجل يشمع في الناس ويتقابلون ويتودون ويلتقي بعضهم ببعض ف. الله عز وجل قال واركعوا مع ما قال اركعوا وحدك واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين له عذر له عذر لكن الجماعة اخواني الكرام يحتاج إليها الإنسان في الدنيا والآخرة والمؤذن لماذا شرع المؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاة يعني تعالوا صلوا الجماعة في بيوت الله عز وجل إلا من كان له عذر أو ليس عنده جماعة وليس عنده مسجد فليصلي في مكانه أما الذي حول المسجد ويسمع الأذان وهو معافى وامن فلا صلاة له إذا صلى في بيته هذا الشيخ صالح الحفوزان يرى هذا القول حفظه الله تعالى الركن الثالث إخواني الكرام من أركان الإسلام إتاء الزكاة إتاء الزكاة هي حق فرضه الله عز وجل في أموال الاغنياء للفقراء قال تعالى في أموالهم حق للسائل والمحروم نعم ف و قوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاه تؤتي الزكاه ما معنى تؤتي ما معنى ت... تعطي تؤتي تعطي هالزكاه هذه ليست لك لكن انت ماجور عليها جعل الله عز وجل في مالك حق لغيرك الله اكبر شوف الع... شو الاسلام عظيم مش تاخذ بالقوه وتأخذ المكوس وغير ذلك مما حرم الله عز وجل لكن جعل الله عز وجل في هذا المال حق لغيرك خير لك يا عبد الله خير لك لا أحيانا الإنسان ما يعطي بعضهم قد لا يتصدق لكن الله جل وعلا جعل لك من الخير في مالك فتتصدق من هذا المال حق للناس فمعنى تؤتي أي تعطي تؤتي بمعنى تعطي والزكية المال واجب في الأموال الزكوية مع يعني تأتي معنا إن شاء الله في, في مكانها بإذن الله عز وجل فيعطيها الإنسان لمن يستحقه تعبدا لله عز وجل ما تفعل هذا؟ كانك يعني تمن على الناس وانما تفعل ماذا عباده لله عز وجل سبحانه وتعالى عباده لله عز وجل وقد بين الله جل وعلا هل الزكاه بين اهل الزكاه في سوره التوبه وهما الاصناف الثمانيه هؤلاء فقط ما تقول لي تعطي المساجد ولا تقول لي تعطي المستشفيات ولا تقول لي تعطي المراكز ولا تقول لاعمال خيريه ولا لجمعيات خيريه هذا كله لا يجوز أو لا تجوز فيهم في الزكاه تعطيهم من أموال أخرى الزكاة لا الزكاة تعطى لهؤلاء إنما الصدقات هي الزكوات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وهنا في سبيل الله ماذا تعني؟ هل في سبيل الله؟ لا تعني في كل وجه الخير في كل لا تعني هذا وقد رد العلماء على من اخذوا ما يريدون من الآية هو الفقراء والمساكين هو ليسوا في سبيل الله كلهم في سبيل الله لكن الله عز وجل لماذا فصل هنا وقال وفي سبيل الله ليبين هنا معناها الجهاد في سبيل في سبيل الله عز وجل سبحانه قال وتصوم رمضان هذا الركن كم أصوم رمضان الركن الرابع صوم شهر رمضان من كل سنة قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نسال الله يبلغنا وإياكم رمضان يوم يقال إلى القليل نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان نعمة الناس تتفاوت في الجنة بهذا الشهر رمضان عظيم الذي صام أكثر من هذا ليس كهذا الله أكبر لذلك كان الصحابة يقول الله مبلغنا رمضان كان النبي يدعو الله عز وجل كان الصحابة يستعدون لشهر رمضان ستة أشهر قبل أن يأتي يدعون الله ويستعدون فرح وسرور وغبطة سبحان الله الآن الواحد بمجرد ما يتذكر صوم، هههه، <تصفيق> يدي الشيطان، شغل العمل الله يجيب علقي. سبحان الله شوف، الله أكبر، شو الصحاب؟ كان عبد الله بن عمر يتمنى تدري ماذا؟ يتمنى أن يصوم الأيام الحارة الطويلة في الصفر شوف ايش يتمنى يصوم؟ الله أكبر. يتمنى يصوم هذه الأيام. إحنا الان الآن رمضان الواحد ربما. يقول متى يخلص هذا الشر متى يذهب الشر سبحان الله نسأل الله العافية وخصا الذي عنده بلية كالدخان وغير ذلك فما يريد إلا أن يتخلص من هذا الشر عافانا الله واياكم فشهر عظيم هذا يجب على المسلم أن يصوم الشهر رمضان أداء إذا كان يستطيع وقد عرف العلماء منهم الشيخ بالعثمين قال أن تصوم رمضان أن ت... يعني عفوا أن تمسك عن المفطرات أو قال تمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات في مفطرات أخرى من طلوع الشمس إلى عفوا من من طلوع الشمس <تصفيق> من طلوع الفجر الأول ولا الثاني من طلوع الفجر الثاني وهو فجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل لأنها قد تمسك عن الأكل والشرب وما ما تفعل ذلك عباد لكن تعبدا لله بد من القيد هذا بعض الفقهاء يعرفون قولك. أن تمسك عن المفطيرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكن لا بد من القيد هذا كما يقول الشيخ بالعثيمين تعبدا لله كما ان الزكاة تعبدا لله الصلاة تعبدا لله عز وجل سبحانه وتعالى والمفطيرات معروفة سيتم معنا قبل رمضان دورة أخرى كنا فعلناها العام الماضي إن شاء الله فيما يتعلق بالصيام إن شاء الله تعالى قال الركن الخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه السبيل الحج معناه في اللغة القصد أما في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقرب بين الله جل وعلا فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل ولكن مكانهما ومحلهما في المسجد الحرام وما حوله من المشاعر نعم فلو أن واحد حج إلى غير الكعبة هل يقبل حجه لا يقبل حجه فهو مكان خاص جعله الله عز وجل الحج أما بعضهم إذا اعتقد أن أن يحج إلى قبر فلان أو فلان من الناس أو او بنايه فهذا مرتد عن الإسلام مرتد عن الإسلام شوف الآن في كربلاء وهذه المناطق التي يحج له الملايين من الناس نسأل الله العفو بل عندهم أن تحج إلى تحج كربلاء وتحج إلى الأماكن هذه يعني أفضل من مئة من حج ولا ألف حج إلى الى الى المسجد الحرام تصور يعني تحج الى المكان الشركي الذي هو الناس الله رد عندي الإسلام افضل من ألف مرة أن تحج بيت الحرام شوف كيف يدخل العلوم المصائب هذا الشرك بالله عز وجل نسال الله العافيه فاذا الحج مرة في العمر الحج مره في العمر من اتى بالحج مره في فقد اتى بحجه الاسلام كذلك العمره في كل حماء مرة في العمر لكن الواحد لو تطوع في ذلك خير قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فلابد من إنسان استطاع و ومالية فإذا كان عنده النفق المؤونة عنده زيادة على ما يحتاج إليه ما يحتاج إليه الأولاد والزوج وكذلك يجب عليه يجب عليه إخواني كرام من عنده الاستطاعه للحج ولم يحج هذا نسأل الله السلام على خطر هذا على خطر يحاسب على إذا مات ولم يحج لا يحج عليه لأنه مفرط لا يحج عليه كما قال العلماء لانه مفرط فإذا لابد أن يحج الإنسان وعند الاستطاعة الحج لابد أن تؤدي أركان الإسلام الخمسة بل هو قبل الهجرة سؤل العلماء هل الهجرة اولا أم الحج أو من بلاد الكفر قالوا الحج اولا قبل الهجرة لأنه ركن أركان الإسلام ثم بعد ذلك وقت سبحان الله نريد أن ننهي الحديث على كل حال نذكر أعذروني سأذكر فقط اختصار ما نستطيع يعني أن نفصل في كل مسألة معنا الفوائد التي فيه يعني لا تعد ولا تحصى ثم سأله عن الإيمان فقال أخبرني عن الإيمان فذكر له الأركان الستة للإيمان فالإيمان هو هذه الأركان وهذا العقيدة العلماء لم يقول كتب العقيدة يعني تتكلم عن ماذا عن هذه الأركان الستة عن هذه الأركان الستة فإذن الإيمان هو هذه الأركان الباطلة هو هذه الأركان الباطنة وهو في اللغة التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك إقرار واعتراب ليس التصديق فقط الذي يقول أن لغة الإيمان هو التصديق ليس هذا هو تعريفه هذا ليس هو تعريفه الإيمان لغة بل هو الإيمان لغة في اللغة كما عرفه العلماء هو الإقرار والاعتراف المستلزم لماذا للقبول والإذعان هذا هذا اللي مطابق للشرع هذا هو الإيمان تصديق الجازم ها بالقلب والإقرار والاعتراف والإذعان والقبول هذا الذي دل عليه الشرع أما قولهم الإيمان في اللغة تصديق هذا فيه نظر كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله قد رد الشيخ الإسلام رد من يعرف الإيمان لغة بالتصديق فقط بالتصديق فقط في كتاب الإيمان فإذا هذا الإيمان أما في الشرع اخواني الكرام فالإيمان يجمع خمسة أمور ما هي قول قول بماذا باللسان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح يزيد وينقص لا بد من هذه الأمور الخمس يزيد بالطعوة وينقص بالمعصيه هذا والإيمان عند أهل السنه الجمع من, من أقر بهذا و و واعترف بهذا الإيمان فقد خرج من هو وليه وآخري خلافا للمرجئة وخلاف المرجئة الذين هم طوائف على كل حد منهم من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وليس قلنا انه مش هو التصديق يقول التصديق بالقلب يكفي في الإيمان بدون عمل ولا قول ولا شيء نسأل الله العافية ومنهم و... من يقول مجرد المعرفة مجرد المعرفة هذو ال... كفار نسأل الله الله عليه هم الجهميه عياذا بالله أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط بدون عمل الجوارح يعني العمل لا يدخل في مسمى الإيمان إلى غير ذلك الطوائف سياتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام في هذا فهذا كله مردود من اعترف بأن الإيمان في هذه الأمور الخمسة قد خرج من الارجاء خرج من الارجاء اذا الايمان ما هو كما عرفه اهل السنه والجماعه قول باللسان اعتقاد بالجنان عمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فاذا جاء واحد قال كنا الايمان ما يزيد وينقص ماذا نقول له انت مرجئ انت مرجئ هذا المرجئ كيف الايمان لا يزيد وعززوا قلوب الذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواهم قال عز وجل في آيات عديده جدا سبحانه وتعالى بين هذا ان المؤمنون الذين اذا ذكرت اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تريت عليهم اياته زادتهم ايمانا زادتهم الى ايمان على ربهم يتوكلون الى غير ذلك من الايات وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة او بضع و كما جاء في عند البخاري مسلم فقال فافضلها لا اله الا الله وادناها ايماطه الاذى الاذى عن الطريق لا اله الا الله مر معنا ما هي قلنا ان تقر ها وتعترض بهذه الشهاده كما مر معنا فهذا يعني لها علاقه بالقلب ولها علاقه باللسان إيمانة الأذى عن الطريق لها علاقة بما بالجوارح فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عمل الجوارح من يدخل في مسمى الإيمان في مسمى الإيمان ثم هناك عمل قلب قال والحياء شعبة من الإيمان الحياء شعبة من الإيمان الحياء عمل عمل الجوارح ولا عمل القلب ولا عمل اللسان عمل قلبي. عمل قلبي فهذا الحديث فيه ماذا في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وقد جاء طايم يستمتعوا لكم الإيمان قول وعمل معناه قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب كما جعلهم تعريفات سيتم معناه كتب خاصة بهذا بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى فاذا هذا هو الإيمان اخواني الكرام هذا هو الإيمان فالإيمان بالله الركن الأول ما هو الإيمان الإيمان بالله الإيمان بالله يشمل انواع توحيد الثلاثه ما هي توحيد الثلاثه توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات والشيخ العثيمين دائما يذكر يذكر اقسام اربعه وهي داخل لكن للزياده التفصيل يقول الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بالالهيه والإيمان باسمائه وصفاته نعم فإذا لا يكون الإنسان مؤمنا الا بتحقيق هذه لا يكون مؤمنا بالله الا بتحقيق هذه الثلاثه الربوبيه فعل من الربوبيه فعل الله الالوهيه فعل من الخلق والاسماء والصفات فتوحيد الاسماء والصفات فهذا يتعلق باسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى فاذا اين هو التوحيد الذي حصلت فيه الخصوم بين الرسل وبين اقوامهم اي قسم من اقسامه ها توحيد الالوهيه فاذا من الرسل الذين ارسلهم الله جل وعلا لاي توحيد لتوحيد الالوهيه تذكروا ما مر معاني لان توحيد الالوهيه متضمن للمال متضمن للربوبيه نعم لان الذي يقر بان الله اله هذا لا شك انه اقر بان الله رب جل وعلا وتوحيد الربوبيه ماذا قلنا مستلزم لتوحيد الذي يقر بأن الله رب هذا يجب عليه أن يقر بأن الله عز وجل هو المستحق للعباده كيف تؤمن وتكفر هذا تناقض وذالك الكفار قريش لما آمنوا بالربوبية ولم يؤمنوا بالالوهيه هل نفعهم لم ينفعهم وما دخلوا في الإسلام فلا يتفي وعليه يقول لك أنا الآن يقول والله أنا أؤمن بالله أؤمن كيف تؤمن بالله عز وجل؟ تؤمن برب يا رب اله. لماذا لا تصرف له العباد؟ قلت لا أنا أمن هو الذي خلقني ورزقني وأعطاني طيب يشهد أن لا إله إلى الله وإنه محمد رسول الله وقيم الصلاة وأهد السكاء وصوم رمضان وغير ذلك من اصرف العبادة لله عز وجل مش تقول أنا أمن بأن الله خالق رازق ثم تسجد لعيسى عليه السلام وتركع له وتدعو من دون الله عز وجل هذا لا يدخل في الإسلام لا يدخل في الإسلام إذا محط الخلاف بين الرسل وأقوامهم ما هو أي توحيد توحيد الألوهية هذا محط الخلاف إخوان الكرام نعم فهذا الإيمان بالله عز وجل هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى يدخل في هذه هذه الأصناف الثلاثة ثم قال الركن الثاني اخواني كرام من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة الإيمان بالله والركن الثاني وملائكته فتؤمن بأن الله عز وجل خلق الملائكة وهم خلق من خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى خلق من خلق الله عز وجل ومن جنوذه خلقهم الله من نور كما جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم والملائكة جمع ملك والملك هو الرسول لأن الملائكة رسل من الله عز وجل وهم أصناف مصنفة كل صنف له عمل خاص له عمل خاص وكله الله, وكل الله عز وجل إليه جبريل موكل بماذا جبريل بالوحي ميكائيل موكل بماذا نعم بالقطر والنبات بالمطر إسرافيل موكل بماذا بالنفخ في الصور وملك الموت موكل بماذا بقبض الارواح باقب وهناك ملائكه موكله وكل الله بالاجنه في بطون الامهات ينفخون فيها الروح ويؤمر باربع كلمات ملائكه موكله يعني بحفظ اعمال بني آدم كذلك في ملائكه لهم اعمال موكلون بها يقومون بها وهم جند من جند الله عز وجل وفيه ملائكه السياحون يبحثون عن مجالس الذكر كهذه ويجلسون فيها ويستغفرون المؤمنين ويذكرونهم عند الله عز وجل سبحانه وتعالى نعم فاذا الملائكه لابد من الايمان بهم والملائكه خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور خلقهم الله جل وعلا من نور ونحن نحبهم ونؤمن بهم ونؤمن بما ذكر الله عز وجل لنا من أعماله وما ذكر الله عز وجل في القرآن وما علمنا من اسمائهم نؤمن بهم جميعا ولا نقول أن الملائكة المشركون قالوا الملائكة بنات الله المشركون قالوا الملائكة بنات الله ونسأل الله العافية الروافذ يعادون جبريل تأثروا باليهود الذين يعادون جبريل قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل ومكانة فإن الله عدو للكافرين صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الثالث ما هو الإيمان بالكتب المنزلة فدو من الله أنزل كتباً على رسله وهي من كلام وحيه وفيها شرعه وأمره ونهيه أنزلها على رسله لأجل بيان الحق والنهي عن الباطل وأجل هداية الناس الكتب كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى نحن نؤمن بكل الكتب التي أنزل الله عز وجل على الرسل ونؤمن بالتي سمى الله جل وعلا لنا كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى نؤمن بكل هذه الكتب ما سمى الله جل وعلا لنا وما لم يسمي هذا الإيمان سيئتي معنا في هذا التفصيل اذكره الآن باختصار سيئتي معنا في الأصل الثلاثة في سندخل في الإيمان في الأصل الثالث سيأتي معنا كل هذا التفصيل إن شاء الله الركن الرابع بمن؟ بالرسل فنؤمن برسل الله من أولهم إلى آخرهم من سمى الله جل وعلا ومن لم يسم منهم نؤمن بهم جميعا فمن جحد واحدا فقد جحد الجميع ويكون كافرا ولو آمن ببعضهم وكفر ببعض يكون كافرا فنؤمن بكل الرسل الذين سمى الله والذين لم يسم الله عز وجل سبحانه وتعالى كلهم نؤمن بهم أول المرسلين من؟ نوح عليه السلام وأول نبي هو آدم والانبياء كثر من آدم إلى, إلى كل من جاء بعدهم من الأنبياء لكن نوح هو أول الرسل فنحن نؤمن بهم جميعا والإيمان بمحمد إيمان مجمل كمن من كل الجميع وإيمان مفصل لانه هو نبينا ورسولنا فنؤمن بما جاء به على التفصيل صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامه يسمى اليوم الاخر لماذا يسمى اليوم الاخر لانه ليس بعده يوم يعني كانت الدنيا هي اليوم الاول الإيمان باليوم الاخر هو آخر شيء هو آخر شيء. يسمى يوم القيامه لقيام الناس من قبورهم نعم لقيام الناس من قبورهم وهذا اليوم يوم عظيم إخواني الكرام ومن أنكره فهو كافر بالله عز وجل ولذلك الكفار قديما وحديثا أنكروا أنكروا اليوم الآخر وأنكروا البعث يخافون خوفا منهن يسأل الله فأنكروا لا يؤمنون إلا بشيء محسن كيف الناس بعد هذا يصبح الإنسان رميم وعظام ثم يبعث من جديد هذا لا يكون سبحان الله ف فهذا الذي قالوا فالله عز وجل بين أن الناس ستعود من جديد وأن هذا ليس بمستحيل على الله جل وعلا سبحانه وتعالى انه هو الذي خلقنا وهو الذي قادر على أن يبعثنا جل وعلا سبحانه وتعالى فإذا الإيمان باليوم الآخر طال الوقت على كل حال لعلنا ما نريد ان نعطي لاكثر على الاخوه اردنا الحديث لكن لا في الحديث في مسائل يعني عديده جدا فلعلنا نتركها ان شاء الله تعالى الأسبوع المقبل بحول الله جل وعلا انه حديث عظيم وفيه بيان كل هذه الامور وما نريد أن لا نعطي يعني هذه الأركان حقها حتى ولو في باختصار فيما يتعلق بالبيان لكن الوقت طال علينا نسال الله جل وعلا يوفقنا ويكم لكل خير وان يجعلنا من عباده الصالحين وهداه المهتدين نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يؤمنون بما اوجب عليه حق الايمان ونسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا واياكم هداه المهتدين لا ضالين ولا مضلين والله تعالى عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير وياكم بارك الله فيك